ثم بدلنا مكان السيئة للحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 قالوا وقالوا إنا إلى ربنا مقلبون 118. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 119. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك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 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامٍ فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 126. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون 127. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا فَمِنْهُم مُّصَالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يرجعون.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 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ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 فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَنْ مَا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءٌ وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُنَّ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إلَى الْهُدَا لَا يَتَبِعُوْكُمْ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 وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلُونَ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاتُمْ وَأَيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْوَنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخْوَنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَم